موع يا صغار ما العيد وصباحه رغم الحصار عشنا العيد وافراحه مووع يا العيد وصباحه والحصار عشنا العيد وافراحه هي بالمراجيح قرنا نومكينه لا فقروج يقدر يمنعها شبكة أناشيدي للفن الإسلامي